تعجلِلون وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُ فَظْلٍِ عَلَ النَّاسِ وَلَ أَكسَرَهُم لاَا يَشكُرون وَإِنَّ رَبَّكَ لَا يعلَمُ م تُكِ نُصُدُورُهُم وَماَا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 إِذَا وَقَعَ الْ القَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخَْجَنَا لَهُمْ دَ بََّةَ مِنَ الْأَْرضِتُ كَِّمُهُمْ أَ النَّ سَكَانوا بِآيَاتِنَلَ يوقِنُون وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّنَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ف إِذَا جَأُ قَالَ أَكَذَّبَةٌ بِآيَاتِ وَلَمْ تُحيِيثُ بِهَا عِلمًَا أَمَّ ذَكُن تُمْ تَعمَلُون وَوقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِ بِمَا ظَلَمُ فَهُمْ لاَا يَطِقُون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 سَمَاوَاتُ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ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 كِنَ للَهُم فيِي الأأَررض وَنُورِيَ فِيعَونَ وَهَا مَانَ وَجُنذَهُ مَا مِنهُم م كَوا يَحذَرُون وَأَووحَنَ إِلَ أُم مِموسَ أَن أَرضِعِ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 ولمّا توجهت القائ ماذا ين قال عسى ربي ان يهديني سوء السبيل ولمّا ورد ماء ماذا وجد عليه امة من الناس يسقون وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِم مَّرْأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَا مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرُ الزَّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَأَلَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ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 سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَكِيل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 فَلَمَّا رَآهَا تَهتزُّ كَأَنَّهَا جِمَالٌ وَلَمْ يُدْبِرُوا وَلَمْ يُعَقِّبُوا يَا مُوسَى اقْبَلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ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 وَلَ سَنَشُدُّ عَضُ ذَكَ بِأَخكَ وَنجَعَُ لَكمَا سُفَانَ فَل يَصِلونَ إلَكُم بآياتِأَتُمَا وَمَن التَّبَعَكُمَ الْ فَلََّا جَ أَهُمْ مُسَابِ آيَاتِ نَ بَيينَاتٍ قالَاوا مَاهَا إِلَّ سِحرْرُم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 وقال فادعوني يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقدوا لي ا مان على الطين فجعل لي صرحا فاوقدوا لي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 واتبعوا ما هم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من المقبوحين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 وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إذ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وما كنت ثاويا في أهل مذينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب وَرِا إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِ الرَّحْمَةُ مِنْ رَبِّكَ لَتُنْذِرُ قَوْمًا وَلَكِ الرَّحْمَةُ مِنْ رَبِّكَ لَتُنْذِرُ قَوْمًا مَا أتاهم مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لعلهم يتذكرون ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربما لولا ارسلت الينا رسولا فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنت اتْبَعْ آيَاتِي وَنَكُونْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ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 من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويذرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون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 كُلُّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَأُ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَانَ أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَصُرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ